حين تتمادى البراءة يعظم حبها حمل النبي صلى الله عليه وسلم مولود فاطمة البكر وقال ما سميتموه فقال علي سميته حربا فلم يره صلى الله عليه وسلم مناسباً له فقال هو حسن كانت عين فاطمة تسافر بين ابنها وأبيها فقالت ألا أعق عن ابني بدم فتذكر صلى الله عليه وسلم مباشرةً فقراء شعبه المعدمين الذين يسكنون المسجد ويسمون الأوفاض فقال احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض فالمساكين لا يغادرون قلبه صلى الله عليه وسلم يتمناهم دائما حوله حتى يوم البعث فيقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة ثم توافر له مال فعق عنه كبشا نال منه الفقراء في يوم جميل بالحسن أرضعته فاطمة ثم بعثته لأم الفضل، فظل الحسن يتردد بينهما، وفي أحد الأيام اشتاق صلى الله عليه وسلم إلى حفيده، فحملته أم الفضل لنبيها صلى الله عليه وسلم، فتناوله برفق وأجلسه في حجره ولاعبه وبعد قليل رأت أثر بول الرضيع على ثوب نبيها فهالها الأمر فضربته بأصابعها بين كتفيه الصغيرتين فتألم صلى الله عليه وسلم وقال أرفقي بابني رحمك الله أو جعت ابني كانت أم الفضل مأخوذة بما حدث فقالت يا رسول الله اخلع إزارك ولبس ثوبا غيره حتى أغسله فهون صلى الله عليه وسلم من الأمر وقال معجزة أدهشت العلم إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام كان يضعه صلى الله عليه وسلم في حبوته ويقول من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب كبر الحسن وبدأ يلثغ بالحروف بطريقة محببة وبدأ يمشي وصار أشبه الناس بجده الذي يخرج به يحمله على عاتقه ويعلن حبه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه ثم يراه أبو بكر فيحمله على عنقه ويفديه بأبيه ويقول بأبي شبيههم بالنبي ليس شبيههم بعلي وعلي يسير بجانبه ويضحك يخرج به صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. ولما تقدم وضعه على الأرض وكبر كان الطفل يتأهب للحظة معينة ولما سجد جده حانت اللحظة فوثب على ظهره فطالت السجدة حتى رفع أحد الصحابة رأسه فإذا بالصبي في قمة سعادته فرجع إلى سجوده فلما قضيت الصلاة تساءل الناس فقال صلى الله عليه وسلم ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وفعلها الحسن مرة أخرى ووثب على عنقه صلى الله عليه وسلم فيرفع رفعا رقيقا لألا يسرع فسألوه فقال إنه ريحانتي من الدنيا لم يكتفي الحسن بما فعل بقلب جده لقد أذهله يوما حتى عن خطبة الجمعة